لاته إنتهو خير لكم إنما الله إله واحد سبحانه أي يقول له ولد لهما في السماوات وما في الأرض لهما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا للي يستنكف المسيح أي يقول عبد لله وللملائكة المقربون ولن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَاسْتَغْنَوْا فَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ نَذِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنذَرْتُكُمْ عَذَابًا الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلون فسيدخلهم في رحمة منه وثبل ويهديهم إليه صراطا مستقيما